الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإنا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليها والحديث رواه مسلم في صحيحه قال جابر رضي الله عنه في سياقه للحديث حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال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 كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وربن الجاهليه موضوع واول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسالون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد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 وأكد ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم تاكيدا بالغا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ومما تضمنته الخطبه وضع كل شيء من أمور الجاهلية وإبطاله ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوع، وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وكذلك ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ومما جاء في الخطبة الوصية بالنساء والحث على الإحسان إليهن فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومما جاء في الخطبة الوصية بكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كذلك مما جاء في الخطبة إخبارهم بأنهم مسؤولون عنها واستنقاقهم بماذا يجيبون وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء